وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل فأخرجنا منه خضرة نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قن وندانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات آيات لقوم يؤمنون